أما بعد فكما اعتدنا إن شاء الله تعالى أن هذه الجلسة من كل أسبوع لنجيب فيها عما ورد الينا من تساؤلات سائلين الله سبحانه وتعالى ان يجنبنا الخطأ والزلل إنه سميع مجيب الدعاء اليوم طبعا أستاذينكم الكلام يكون كده على قدره فأسألكم الدعوات هذا أمر وده اللي كله مش هستقع مننا وقت الأمر الثاني بقى اللي هستقع مننا وقت ما في شك إن كثير من إخواننا يمكن ما صامش التسع أيام من ذي الحجة بتمامها ولكن الكل حريص إن شاء الله تعالى على أن يصوم غدا اللي هو يوم عرفه وبالطبع وارد في فضل هذا اليوم حديث طيب ان الصيام هذا اليوم بيكفر ذنوب سنتين سنه مضت وسنه مقبله فما في شك انا وانت وكل مسلم وكل مسلمه حريص على ان يصوم غدا وهو يوم عرفه وربنا يجعلنا في من عتقاء النار ظهرت مشكلة وطفت على الصطف هذه المشكلة التي ظهرت وطفت على الصطف تتعلق بفتوى أصدارها الشيخ الشيخ الألباني عليه رحمه الله نسأل الله أن يتغمده برحمة أنه إذا كان هناك يوم سبت فلا يصح ان تصوم يوم السبت الا اذا وافق يوم فريضه وبناء عليه صيام الغد ما ينفعش لانه غير موافق ليوم هو فريضه صيام معرفه فريضه هو سم وبناء عليه قرر كثير من الاخوه اللي طلعوا لي النهارده وقابلوني امبارح انه مش هيصوموا بكره لانهم ما صاموش تسعه على بعضيهم فبالطبع صيامهم بكره افراد لصيام يوم السبت وده منهي عنه الا اذا وافق يوم فريضه وبالطبع هو مش موافق يوم فريضه وبناء عليه ما ينفعش الصيام ما في شك انها مشكلة والشيخ الالباني عليه رحمة الله نحن نجله ونحبه ونحترمه ولكن انا دايما نصيحك لطلبة العلم يعني انا بعت كثير على كثير من اخواننا السلفيه قل لك خلاص ابن باج قال الالباني ابن تيميه قال هو عدم خلاص هو كده ولا يقبل حتى لا اخزل ولا رد الحمد لله نحن من السلفيه ولكن لنا عين مبصر بها ومن هنا نقول انا لا أحب الطالب الاعمى أنا لا أحب باسم محمد الطالب الايه الاعمى باخدها من فيه. اللي فيه لو بيتعصب وتعصبه بيؤمنه وده شيء مرفوض يمكن في تاريخ العلم ما تجد تلميذا كان محبا ومجلا لأستاذه كحب ابن القيم لابن ثيميه لا يمكن كان يحبه حبا جمع ومع هذا لم يكن في يد ابن تيميه كالأعمى وجاء في بعض المسائل وخالف أستاذه ابن ثيميه. وقال قد بلغني ما لم يبلغه ووصل الي ما لم يصل إلي وأراد أن يكون مؤدبا فأيز يقول أن مخالفته له ليست طعنا في قدره وإنما مثلي ومثله كمثل الهدهد وسليمان فإن الهدهد قد قال لسليمان أحط ما لم تحط به يقول والهدهد هو الهدهد وسليمان هو سليمان وابن القيم هو ابن القيم وابن تيمية هو ابن تيمية ما في شك ان بالنسبة لنا عليه رحمة الله جبل سامخ وانا اقول نحن ندله ونحبه ونحترمه ولكن لا نتعصب له تعصبا اعمى يمكن هو نفسه عليه رحمة الله خالف ابن تيمية ولو سمعت له كثير من شريط الوثائق فاذا وقال لتلمسيت لسنا تيميين وانما نحن محمديون فاذن لهم نحن نتعصب في الحل ونحن على دربه نسير نحن لا نتعصب لا للشيخ الالباني ولا لغير الالباني نحن لنا عين ننظر بها ونبحث في الامر دعت شريط الألباني فسمعته ولا تتبع ما قاله الألباني في كتبه عليه رحمة الله لماذا أصدر الشيخ الألباني هذه الفاتوى قضية صيام يوم السبت وإفراج طبعا الكل متفق على انك لو صمت يوم قبله او بعده لا إشكال في هذا الإشكال في انك تفرد يوم السبت بالصيام لجعل الالباني عليه رحمة الله يصدر هذه الفاتوة انه نظر الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث اخرجه الخمسة الا النساء واخرجه الحاكم والطبراني والبيهقي. الحديث عن عبد الله ابن بوس عن اخته الصماء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم فرمس فإن لم يجد أحدكم يعني افرض أن أنت غصب عنك هسوم لكش لي ليه أكل فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء شجر عود العنب الفرع بتاعه ده واللحاء قشرت الشجرة خلاص فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء شجرة فليمضغ تفهم من ده انك لازم تفطر اذا الحديث اوجب عليك امرين اوجب عليك ترك صيام السبت واوجب عليك ان تفطر حتى وان لم تجد الا شيئا لا يطعم ولا يغني من جوع تمضغ وتمص تحقيقا لوجوب فطر هذا اليوم انه طيب يا شيخ له هناك حديث يعارض هذا الحديث هذا الحديث موجود عند احمد في مسنده وموجود عند ابن حبان في صحيح وعند ابن خزيمه في صحيح وعند الحاكم في مستدركه وعند الطبراني في الكبير قالوا له ان الحديث ذا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول إن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثوني إلى أم سلمة أسألها أي الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر لصيامها أفضل الأيام لكم قالت يوم السبت ويوم الاحد فرجعت اليهم فاخبرتهم فكانهم انكروا ذلك ازاي نعرفين الاثنين والخميس فازاي الاثرت حد فقاموا باجماعهم إليها عايزين ايه تاكدوا فقالوا إنا بعثنا إليك هذا يعني ابن عباس في كذا السؤال اللي احنا بعثناه وذكر أنك قل في كذا تقولوا آه كان بأفضل أيام كم سمم سك ومسم حد فقال الصدق أيه هو الصدق في الآل ولو بلغوا عني وده صح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر ما كان يصوم من الايام السبت والاحد وكان يقول انهما عيدان للمشركين وانا اريد ان اخالفهم يوم السبت عيد لليهود ويوم الحد عيد للنصارى لا يصوم اليهود يوم السبت ولا يصوم النصارى يوم الحد انا أصومهم بقى طفا من كده ايه انك تكتر من صيام يوم السبت وتكثر من صيام يوم الحد طب ازاي وفي نهي عن صيام يوم السبت شيخنا الشيخ الالباني علي رحمة الله عمل يبقى صحح الحديث الاول وضعف الحديث الثاني يعني عنده حديث النهي حديث صحيح وحديث الاباحه وحديث ام سلمة حديث غير صحيح بجيب الكلام ده من عندي لا نغلبوش معاني تروح لارواء الغليل هتجد ان الالبان عليه رحمة الله ذكر حديث ام سلمة في اباحه صيام يوم السبت وحكم عليه بالضعف وبناء عليه ذكر حديث ام سلمة في السلسلة الضعيفة تحت رقم التسعة وتسعين. وبناء على هذا فالعمل عنده يكون على الصحيح وهو النهر عام صيام يوم السبت مفردا مفردا مفردا تعال بقى نعم انا لسه كملت اما كمل قال لسه كملت تعال بقى هل هو اصابني هذا ام اخطا اولا هو خالف اهل العلم فعكس الحديث اللي صححه اهل العلم ضعفوه والحديث اللي ضعفه اهل العلم صححه هو عمل العكس بجيب الكلام ده من عندي عشان كده بقول لك ما تبقاش عامه خلاص نشوف اهل العلم قالوا ايه خلاص نشوف اهل العلم قالوا ايه الحديث اللي هو صححه في النهي عن صيام يوم السبت خلاص النهي عن صيام يوم السبت الحاكم ذكره وواحد جابه وراه عباره قال ايه قال وهناك الصحيح الذي يخالفه. إبلاي الحاكم أن حديث النهي ضعيف وحديث الإباحة هو اللي صحيح وهناك صحيح يخالفه. إبلاي الحاكم. الزهبي أقر على هذا. هذه اثنين ثلاثة. هو ساق كلام الزهري وذا كلام ساق الحافظ ابن حجر في تفسير الحبير. إن الزهري لما سئل عن لا تصوم يوم السبت إلا أن يوافق يوم طريبة، فقال هذا حديث حمصي أسرقه. هذا الحاكم معاف، والزهري معاف، والزهري معاف. خلاص. والزهري ضعف ده مش وبس فعلا نكمل الطحاوي في شرح معالي الآثار ذكر هذا الحديث وحكم عليه بالضعف ابن مفلح قال قال أبو عبد الله كان يحيى يحي بن سعيد يتقي هذا الحديث ولا يحدث به ابن تيميه قال وهذا الحديث إما شاذ وإما منسوخ بجمع الكلام أهل الإمام مالك لما تناول هذا الحديث لصحاح الألباني قال هو كاذب وقد رأيت السلف يصومون يوم السبت تعرفين أن الممالك تابعي وعاش لصحابة خلاص النساء حكم على هذا الحديث بأنه حديث مضطرب ابن حجر في تلخيص الحبير قال ان الحديث سند مضطرب روي بيرويه مرة عن كذا ومرة عن كذا ومرة عن كذا بيقول وهذا التلون في الحديث الواحد بالاسناد الواحد مع اتحاد المخرج يوهن راويه وينبئ بقلة ضبطه ده كلام الحافظ بن حجر الالباني حول دفع ويرد هذا الكلام باجتماكة في رواء الغليل وخالف كل دون خالف الحاكم وخالف الذهب وخالف المحاضر وخالف النساء وخالف الزهري خالف كل دون وأصر على إن الحديث صحيح اذا هو صححه مخالفا أهل العلم هذه واحد تعالي. وجاء الحديث الثاني زي ما قلت عمل ضعف وخالف اهل العلم اهل العلم قالوا في حديث ام سلمة العلامه احمد شاكر في تعليقه على مسند الامام احمد بن حنبل ذكر هذا الحديث في الطبعة طبعا المحققه في الجزء ال صفحة صفحه 315 حديث رقم ستة وعشرين ألف ستمائة تسعة وعشرين وعلق على هذا الحديث بالصحة يوجد ضعف البال كذلك فعل شعيب أرنقوت في تحقيقه للحديث في اقتبرانه خلاص الحاكم كما قلت علق على هذا الحديث بالصحة الهيثمي في مجمع الزوائد الف حديث ام سلم اخرجه الطبراني وسنده صحيح ورجاله ثقات خلص. جيل الباني ورحم خالف وقال ان الحديث حديث بعيث يصدق العلم دول كلهم ولا نصدق الالباني مكارا حديث مسلمة ضعفه الالباني وصححه اهل العلم والالباني ذكره بقول تاني في السلسلة وقلت وقلتلك رقمه وذكره في لواء الغليل ومعلق عليه بالضعف تعال اسمع المفاجأة بقى. عشان طلبة العلم ما يبقوش أمي يا محمد الألباني حاكم على أحاديث ابن خزايمة تجيب صحيح ابن خزايمة الألباني عمل له هامش وقاعد يحكم فيه على أحاديث ابن خزايمة خلاص في صحيح ابن خزايمة في الجزء التالي صفحة 318 حديث رقم 2167 اللي هو الحديث ده حديث المسالمة وحجاي الألباني تحته اللي هو ذكره في السلسلة الضعيفة وقال عليه ضعيف في إرواق الغليل وراح كاتب حديث حسن تصدقه تضعيف ولا تصحيحه لحسن نعم العنوعة صحيح حديث حسن بلاش ديو بلاش الكتاب دي ده كتاب حجاب المرأة المسلمة يمين للألبان يتكلم فيه عن لبس المرأة وانها ينبغي انها تخالف الرجال ينبغي ان احنا نخالف المشركين فذكر جملة من الأحاديث تنص على مخالفة أهل الكتاب والمشركين في الصفحة رقم 90 من حجاب المرأة المسلمة جاب الحديث رقم خمسة من الأحاديث التي تشير إلى مخالفة المشركين وأهل الكتاب فيقول عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر مما يصوم من الأيام ويقول إنهما عيد المشركين فأنا أحب أن أخالفهم. خلاص اسمع بقى بيقول إيه بيقول أخرجه أحمد والحاكم. والبيهقي وهذا إسناد حسن ده كلام مين اللي هو ذكره في السلطلة الضعيف ومضعافه ومخالف أهل العلم وبالك من الكلام خلاص أنا كل حاجة بقولها في صفحاتنا بس عشان طلبه العلم بروح يقرؤ عشان يجوز زي المدبات يسمع وينشيه خلاص حبك للشيخ لو أنت بتحبه صح راجع ورا صح خلاص راجع ورا صح وهذا إسناد حسن اسمع المفاجأة الأكبر، وقال الحاكم صحيح ووافقه الذهبي وصححه ابن قزيمة كما في نيل الأوطار. خلاص. وأشار بقوله وبيشرح بقى يوم عيد إلى أن يوم السبت عيد عند اليهود والأحد عيد عند النصارى. وأيام العيد لا تصام فخالفهم بصيامها ويستفاد من هذا أن الذي قاله بعض الشافعية من كراهة إفراد السبت وكذا الأحد ليس جيدا فالصبع لا ليس جيدا بل الاولى المحافظة على ذلك يوالك. فالسبت والأحد اولى أن يصام معا وفرادا امتثالا لعموم الأمر بمخالفة أهل الكتاب مش هتكلم مش إذا ما ضعفوا الألباني عمل ايه صح وما نفاه أثبت تمشي مع مين بقى هذا بيعد من اخطائه أنا بقول يملئ فيها من اخطائه ولذلك انا اقول لما تجد بيخالف اهل العلم لازم تراجع ورا منه ورا منه فجيب كتابين ضعف الحديث وجيب كتابين صحح الحديث اللي نفاه في كتاب أثبت في كتاب آخر اذا فالحق ما ذهب إليه اهل العلم من ضعف الحديث الأول وهو النهي عن إفراد يوم السبت بالصيام وصحة الحديث الثاني إنك تصومهم ودول يوم عيد لليهود والنصارى وتخليبهم ولذلك عجبني كلام ابي داود في شرحه وتعليقه على هذا الحديث وهو حديث النهي عن افراد يوم السبت بالصيام قال وهذا مما نسخ يعني رأي ابي داود ان النهي عن صيام السبت ده كان فعلا ثم نسخ ده دا كلام داود يقول ثم نسخ الحافظ ابن حجر يقول ايه اللي نسخ حديث ام سالمة وعلة النسخ يقول ابن حجر ولعل العلة عنده في القول بالنسخ انه كان في بداية الامر يحب موافقة اهل الكتاب فطبعا كان دول عندهم يومين عيد ما بيصمهمش فكان بيوفقهم ونهى عن صيامه ثم كان آخر الأمري أنه قد أحب مخالفة أهل الكتاب فكان يصوم يوم السبت ويصوم يوم الاحد ده كلام أبو داود عليه رحمة الله وكلام ذكر ابن حجر وكلم فيه بإفاظة بقولها للمرة المليون حبك للشيخ أي شيخ ما جعلتش بتعصب له أعمى ومش عايزين بقى ننزل المشايخ منزلة الله رب العالمين اللي بدا من الشيخ قاله ما مغلطش لزي ما بيعمل بعض السذج والسفهاء اللي بعتبرهم سفهاء والله بعتبرهم سفهاء ولذلك كان من ضمن الشيء اللي اعتبت عليه كان في ناس من كبار للأسف من كبار أهل العلم عندهم النازة التعصبية العمياء دي المرفوضة وأذكر منهم من تلمزة الإمام أبي حنيفة أحدهم قال قوله خفيرة جدا قال إذا رأينا كلام أبي حنيفة يخالف الكتاب اولنا الكتاب لو بيخالف القرآن لأولي القرآن ما ان أبو حنيفة ما قالوش كده أبو حنيفة قال إذا رأيتم كلام يطابق الكتاب والسنة فاعملوا به وإلا فضربوا به فنلعب انا بقولها بميلي فيه دول عمي دول عم والشيخ الالباني كان رجع للحق ولذلك لك بقى لانفاجة اخيرة لما تفتح طبعة من طبعات ارواء الغليل يريد تكون عامة هتلاقيه في الفهرس بتاعها قال انا كنت بضعف حديث ام السلمة ولكن عدت عن هذا وحسنته عشان تعرف ان ده الامرين منه عليه رحمة الله خلاص وبناء عليه انا بقول لك ان شاء الله تعالى تصوم يوم السبت لبكره وربنا ان شاء الله يكفر لك بيه ذنوب سنتين سنه مضت وسنه قديمه ان شاء الله